زيناء زيناء زيناء يا أول الجرح الذي ليس له ختاب زينا أخفت لك الأيام جرحا ما له التئاب زيناء خذ الرماد في غد من أثر الخيار زيناء السنه النارغنا تختصر الكلام لكن لا هو يا زين ترين الان اصعب الاصعب لكن فيك هو جراح لم تزال تشخى يا من بك قد بدا الحزن وما انتهى ما كف عنك الدخو في يوم وما سها زينا من امك العمد وجهها زينا تستنطقين الجرح فصاع مفوها بلا في الشجاع ذروه وقعد كنت لا غو وسنوا وراغ ما لها ما كان لكيف ما جراك ابو تلحظك الشمس بلا خدر ولا خبا زينا وكلما ارجعت طفلا غيره كبا زينا تعلق ريح النار والحريق في العفا زينا ووجهك المنهك يحكي محنة السبا ارا في وجه هيكيه قصه توالت غصا وصدع وتاريخ من العزن كتبت بقدمع عين النصارى جينا. ما مر ذاك الليل والجفن لك غفار على عيونك السؤال مدمع انطفار من اي قتلاك زد اختار أي صدر سوف ترفعين مصحفا على الأشلاق والصراق غدا طوفي به يمسبا ولا تلعي على جسمي يسيل الجرح وين ينعى قدًا ترين أفضع الألوان مقتلا زينة لا ودع الله لك قلبًا ولا قلا زينة لولاك ما قيلني أرضط الفكر بلا زينة وكنت فيها آخر الصبر وأولا حرتي توبها حرثا وكنت الغار ثوى الغيثا ولما عين عيت صبرها غدت اوجاعها او هائرث زينب الشهار قييل القشعمي